ان ان فراق الحب ادهى المصائب المصائب المصائب وان كلما هو الاحجار والعجم والحصى وتكلم هذا النوع ليس برائب ورائب ورائب وحن له الجذع القديم فإن فراق الحب ادهى المصائب, المصائب المصائب المصائب وكلمه الاحجار والعجم والحصا وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي, برائبي, برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإنا فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب وأعجب تلك البدر ينشق عنده وما هو في إعجازه من عجائب عجائبي عجائبي عجائبي, عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي وشق له جبريل باطن صدره لغسل سواد بالسويد إلى زبي وأسرى على متن البراق إلى السماء فيا خير مركوب ويا خير راكبي ويا خير راكبي وكلمه الأحجار والعه والحصى، وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي, برائبي محمله الجذع القديم تحزناً فإنا خرق الحب أدهى المصائب المصائب المصائبين المصائب المصائب المصائب براعت بليغ الآي كل مجادلين خصيم تمادا في مراء المطالبين براعة أسلوب وعجز معارض بلا غت أقوال وأخبار غايبين غايبي غايبي وسمّاه رب الخلق أسماء مدحتم تبين ما أعطى له من مناطق من من رؤوف, رؤوف رحيم أحمد و محمد مكافا ومفضل يسمى بعاقب وكل كم حصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجلو القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب إذا ما أثاره جاهليات يقود ببحر زاخر من كتائب يقوم لدفع البأس أسرع قومه بجيش من الأبطال غر السلهيبي أشداء يوم البأس من كل باسل ومن كل قرن بالسنة لاعبي لاعب لاعب توارثوا إقداما ونبلا وجرأة النفوسهم من أمها النجائب وكل ما هو الأحجار والعرض الحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي, برائبي, برائبي وحملوا الجنع القديم تحزناً, تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب